لا هل لا تتزعل يا مدور رضاي اعتذر لك ولا عن وش اخطيت فيه اخطي وانا اعزم واعتذر عن خطاي وبشرب بكل ما تامر عيونك عليه اسال عن وش خاطيتك تتكو انت جاي حتى صمتك اعرفه وعرف اللي يبيه تبتسم لي ودمعه كدر فهمن وراي ظنيت اني ما عارفه تخفي دمعه ليه لا اعرفك من خطاوي مشيتك وانت جاي حتى صمتك Hiten دون مدري اه بيانت لي غضاي وانت تدري عشق ما له شبه انت لا قلت احبك يتسع لي فضاي والسوالف تطيب خاطري تحتوي وقسوتي دون مدري بينتي غلاي وطيبتك وانت تدري عشق عشق ما لا شبيه أنت لا قلت أحبك يتسع لي فضاي والسوالف تطيب خاطري تحتوي كل ليلة بدونك ما Kello lähellä, vedulkun maat ovat havaa. Uneli, beda, bihauta. Maalli, min teet. Kala, بس, بس لن تتزعل تزعل كم دور رضاي لي لك ونسأل عن وجه قيادك ايه ايه اختي ونالك نادم واعتدر عن خطاي وانشرف كل ما تامر وانشرف عيونك عليك